وَالدَّعْوُ لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّزِ الْمَشَّاءِينَ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ من لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ قُل لِّن بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيْم أَن كَانَ ذَٰمَالًا وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا, إذ أقسموا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٍ ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الَّا يَدَقُّ لَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأوُهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالِمٌ بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناوون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 وَإِذْ قَالُوا يَدْعُونَا إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكذوم لولا أن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 سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين